بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منهن نها رف إذاهم مضلون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قد درناه منازل حتى عادك العرجون القديم للشمس ينبغي لها ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون